أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق قاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا 111. قبل يوم الحساب 112. اسبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب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 وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَوَفَّرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليهم العشية صافناة الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردواها عليا فاتفق مسحم بالسوق والأعناق ولن قاد فتن الناس ليمان والقيل على كرسيه جسدا ثم نب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهباب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء أن حيث وصاب والشياطين كل بناء ومواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 124. هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآبين جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج موق تحرم معكم لا مرحب بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَذِذُهُ عَذَابًا ضَعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلِنَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأظهرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموارين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أقوم أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن نجهنم منك ومما من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجره وما أنا من المتق 129. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين